Bismillahir Rahmanir Raheem. Waallahu alaihi waallahi waallahi waala waallahi waallahi waallahi waallahi waallahi وهنا بعض الملاحظات على كلامه الملاحظه الاولى افاد قدس سره ان مقتضى اطلاق صحيحه زراراه ما بين المشرق والمغرب قبله شمولها لفرض الجاهل بالحكم فإن من أخل بالقبلة عن جهل بأصل شرطية القبلة شمله إطلاق ما بين المشرق والمغرب قبلة ولكن قد يقال في مقابله بأن صحيحة زراراه ناظره للشبهة الموضوعية إما للجهل بحدود القبلة أو للخطأ في تشخيصها وذلك لأحد وجهين الأول أن يقال إن نفس سياق التحديد وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبله إنما يصح عرفان بإزاء من يجهل ذلك أو يخطئ في تشخيص ذلك فيقال لمن يجهل الحدود أن الحدود كذا أو من يخطئ في تشخيص الشرط أن الحدود كذا وأما إذا كان يجهل أصل الحكم فبيان حدود الشرط له وهو جاهل باصل الحكم ليس عرفيان مثلا اذا قيل بان عرفاه ما بين نمره وعرناه او ان المطاف ما بين الكعبه ومقام إبراهيم فإن سياق هذا التحديد إنما يصح عرفا في حقي من يعلم بأصل الحكم وهو وجوب الوقوف بعرفه ولكنه جاهل بالحدود أو في معرض الخطأ في التطبيق فيقال له إن عرف بين نمرة وعرناء أو عالم بأصل لزوم الطواف حول الكعبة فيقال له إن المطاف بين الكعبة ومقام إبراهيم أما من يجهل أصل وجوب الوقوف بعرفة لا يعلم أصلا أنه يجب الوقوف بعرفة فلا يصح عرفا أن يقال لأن عرفة بين نمرة وعرناء فسياق التحديد قرينة على نظر الرواية للشبهة الموضوعية إما لجهل بالحدود أو لمعرضية للخطأ في التشخيص لا أن من جهل أصل الحكم صح أن يقال في حقه إنما بين المشرق والمغرب شنو قبلة ولذلك لو فرضنا أن المكلف كان غافلا أو معتقدا بالعدام يعني بعدم شرطية القبلة جاهل مركب مثلا فإذا افترضنا أن المكلف جاهل بشرطية القبلة جاهلا مركبا فصل إلى جهة غير القبلة فيقال بأن خطاب صلي إلى القبله لا يشمله وعدم شموله له لا لأنه صلى بين المشرق والمغرب بل لأنه جاهل بأصل الخطاب فإنما يصح التعليل عرفا بفقد المقتضي ولا يصح التعليل عرفا بفقد الشرط أو بوجوده مع عدم المفروغية عن المقتضي فإذا صلى لغير القبلة وكانت صلاته بين المشرق والمغرب فيقال صحت صلاته لأن الخطاب لم يشمله لأنه صحت صلاته لأنها وقعت بين المشرق والمغرب بل لأن الخطاب لا يشمله لكونه جنوه جاهلا مركبا فهذا منبه على أن سياق التحديد نفسه قرينة على النظر لمن التفت لأصل الحكم وجهله بحدود شرطه أو كان في معرض الخطأ في تطبيقه. الوجه الثاني لا الواجب أنا رجع صار بيان الوجوب. أما إذا كان إنسان لا لا يدري اصلا بوجوب الصلاه هل يصح في مقام ذلك ان يقال له ان الاطمئنان شرط في تكبيره الاحرام ولا يعلم باصل وجوب الصلاه انما يصح بيان الشرطيه وحدودها اذا كان شنو ملتفتا لاصل المطلب جاهلا بحدوده يقال ان الاطمئنان شرط في الاذكار الواجبه لا في الاذكار المستحبه لعرفا لا يصح ذلك ما لم ينبه على اصل الحكم الوجه الثاني سلمنا ان مقتضى صدر الرواية وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة شموله للجاهل بالحكم ايضا ولكن بما أن ما طرحه السائل في ذيل الرواية ناظر للشبهة الموضوعية فمقتضى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيه عدم احراز شنو اطلاق صدر الرواية او بناء على ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من احراز الاطلاق لا نحرز اطلاق صدر الرواية لفرض الشبهة حكميه بان كان جاهلا باصل الحكم هذه هي الملاحظه الاولى على كلامه قدس سره الملاحظه الثانيه وهي العلميه يعني الملاحظه العلميه انه افاد قدس سره الشريف في غير موضع من اصوله وفقهه أن حديث الرافع حاكم على الأدلة الأولية ومن الأدلة الأولية حديث لا تعاد الدال على شرطية القبلة مطلقا سواء أخل بالقبلة عن جهلين أو نسيانين أو خطئين او اضطرارين او نحو ذلك فان حديث الرفض ضيق دائره الشرطيه لما يختص بفرض العلم والالتفات فالكلام مع السيد قدس سروه في هذه الجهه وهي هل تصح حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد أم لا؟ أنا أقول هنا أمور لا بد من البناء عليها حتى تتم هذه الحكومة وكلها محل تأمل الأمر الأول. أن مفاد حديث الرفع في فقرة ما لا يعلمون الرفع الواقعي إذ لا معنى لحكومتي ما هو مفاده الرفع الظاهري على ما دل على البطلان الواقعي وإنه لا معنى له فإن مفاد حديثي لا تعاد شمول الشرطية الواقعية للقبلة لجميع الفروض فلا معنى لحكومه حديث الرافع على ذلك بتضييقها ظاهرا إذ لو كان مفاد حديث الراف يا سيدنا إذ لو كان مفاد حديث الراف الرفع ظاهري لم يكن معنى إلا عدم وجوب الاحتياط فإن الرفع الظاهري لا يعني رفع الحكم في مرحلة الظاهر بل معنى الرفع الظاهري هو عدم وجوب الاحتياط من جهة الحكم المشكوك وبعبارة علمية عدم تنجز الحكم الواقعي فلا دلالته في أدلة الأحكام الظاهرة على التصرف في الأحكام الواقعية بتوسعة أو تضييق، فلا بد أن يبني قدس سره على أن مفاد حديث الرفع الرفع. ال واقعي أي اختصاص الأحكام بالعالم بها كما بنا عليه سيد المنطقة قدس سره حيث استفاد سيد المنطقة قدس سره أن مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي وبالتالي مقتضاه حكومة حديث الرفع على جميع ادله الاحكام ما لم يقم دليل خاص ومقتضى هذه الحكم اختصاص الاحكام بالعالم بها وأما لو قلنا بان ظاهر سياق حديث الرفع ان منظوره الرفع الظاهري لان ظاهر سياقه ان الحكم الواقعي متنجز في حقه لولا رفع الرسول صلى الله عليه واله اي ان ظاهر قوله رفع عن امتي ما لا يعلمون انه لولا رفعه صلى الله عليه واله امتنانان لكان هذا الحكم جنوه مخاطبا به المكلف وهذا انما ينسجم مع الرفع الظاهري والا فالرفع الواقعي معناه ان الحكم من الاول متقيد بفرض العالم به فلا شمول له من الاصل لفرض الجاهل ووظيفه النبي حينئذ الاخبار عن ان الحكم الواقعي من الاول لا يشمل فرض الجاهل لا ان دوره هو لولا رفعي امتنانا عليكم لكان هذا الحكم جنوبا موردا للخطاب في حقكم فبما ان ظاهر كما افاد المحقق العراقي قدس سره فبما ان ظاهر سياق حديث الرفع هو ذلك كان ذلك قرينه على الرفع الظاهري فلا بد للسيد قدس سره ان يدفع مثل هذه القرينه ويبني على الرفع الواقع حتى يتم المبنى هذا الامر الاول الامر الثاني على فرض أن الرفع واقعي فإن ظاهر تعدية الرفع بعن حيث قال رفع عن أمة عن ظاهر تعدية الرفع بعن أن المرفوع ثقيل في نفسه إذ لو لم يكن المرفوع ثقيلا محتاج إلى أن يقول رفع عنه بل يقول الحكم المجهول شنوه غير ثابتين أو الحكم المجهول غير فعليا في حق الجاهل وأشبه ذلك فبما أن ظاهر هذا الإسناد هو أن المرفوع ثقيل اختص مدلول حديث الرفع برفع الأحكام التكليفية لأن الحكم التكليفي هو محط الثقل باعتبار كونه موردا للإدانة واستحقاق العقوبة وأما الحكم الوضعي من حيث هو وضعي فليس ثقيلا لانه ليس موردا للإدانة لاجل ذلك حتى لو سلمنا ان مفاد حديث الرفع الرفع الواقعي فلا شمول فيه لرفع شرطيه القبله او جزئيه الجوز اذ ليس في ثبوت الشرطيه بما هي شنو ثقل على المكلف كي يكون موردا للرفع الأمر الامر الثالث لو سلمنا ان حديث الرفع الدال على الرفع الواقعي شامل للاحكام التكليفيه والوضعيه ولو بلحاظ أن الحكم الوضعي متضمن ومنشأ لحكم تكليفي بلحاظه يكون الحكم الوضعي ذا ثقل على المكلف أو يقال بأن المستفاد من صحيحة البزنطي سألته عن الرجل يستكره على الحلف فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقتي ما يملك فقال شنو ليس بشيء قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه إلى آخرها فيقال ببركه صحيحه البزنطي عممنا مفاد حديث الرفع لرفع الاحكام الوضعيه حيث ان مدلولها رفع نفوذ الحلف وان الحلف ليس نافذا في حقه وهذا رفع لحكم وضعي لو ست كلها مناقشة طبعا في بحثنا في الاصول كلها ناقشنا انما نحن نرتب يعني بناء وبناء وبناء, وبناء وبناء وبناء فلو سلمنا ذلك لقلنا بأنه أساسا لا تصح حكومة حديث الرفع على حديث لا تعاد والسر في ذلك أن حديث لا تعاد أخص مطلقاً من حديث الرافع. ووجه الأخصية أن المستفاد من سياق حديث لا تعاد التفصيل بين السنن والفرائض، حيث قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة فإن هذا التفصيل إنما يصح إذا كان منظور الصحيح لفرض العذر وإلا لو كان منظور الصحيح لفرض العلم لم يكن فرق بينه سنن والفرائض فإن من أخل بواجب من واجبات الصلاة عالما بطلت صلاته من غير فرق بين أن يكون ما أخل به سنة أو فريضة فالتفصيل بين السنن والفرائض بأن يكون الإخلال بالسنة غير قادح بينما الاخلال بالفريضه قادح انما يصح اذا كان منظور الصحيح هو فرض العذر اي لو اخل عن عذر لكان اخلاله محل تفصيل فان كان اخلاله بسنه لم يكن ضائرا وان كان اخلاله بفريضه كان قادحا فبما أن منظورا قلوا ياي صحيح لا تعاد فرض العذر ولا شمول فيها لفرض العلم والعام كانت أخص مطلقا من حديث الرافع لأن حديث الرافع ناظر لفرض العذر من جهل أو نسيان أو خطأ أو اضطرار أو إكراه او طيره او حسد او شك كل اجابه صح له لا فبما ان حديث الرف ناظر لفرض العذر لكنه عام للصلاه وغيرها بينما حديث لا تعاد وارد في فرض العذر وخاص بالصلاة فمقتضى كونه أخص مطلقا أن يقدم على حديث الرفع بالأخصية لا أن يكون حديث الرفع حاكما عليه فإن المناط في حكومة دليل على آخر أن تكون النسبة بينهما العموم من واجه وإلا متى كان أحدهما أخص قدمه على الآخر بالاخصيه زين <تلحظ النسبة> لا لا تلاحظ النسبه بمعنى انه لا يقال بالتعارض لا الحكومة. يقال بالتعارض اما لو كان اخص منه مطلقان فانه يقدم عليه بعد لقرينه الاخصيه ولا اقل من الجنو من التعارض حو. وبعباره اخرى اذا قالوا عباره اخرى مو يعني معنى تغيير صياغه بس لعل وجنوب اها نكته اخرى يعني يقول اذا مات والمته الاولى يكون شذم والميه الثانيه زين وبعباره اخرى ان سياق حديث لا تعاد ظاهر في التفصيل بين السنن والفرائض ومقتضى ظهوره في التفصيل بين السنن والفرائض قوة ظهوره في عموم فريضيه الفريضة حتى شنو لفرض العذر فعندما يقول في الذيل لا تنقض السنة الفريضة فإنه ظاهر في التعليل والتعليل من الظهورات شنو من الظهورات القوية في العموم فمقتضى ظهور الذيل في التعليل ظهوره في العموم ومقتضى ظهوره في العموم قوة ظهور حديث لا تعاد في شمول شرطيه الخمسه حتى قلوا وياي حتى لفرض العذر وبذلك يكون لسان لا تعاد المشتمل على الحصر والمشتمل على التعليل في الذيل لسانا ابيا آه آبيا عن حكومتي حديث الرفع عليه فمقتضى ذلك وقوع التعارض بينهما لو كانت النسبة عموما من واجه لا حكومة أحسنت حديث الرفع عليه هذا الأمر شنو كان أي ثاني لا حول لا قوه الا بالله زين اللي هذا الامر الثالث انتهينا منه الان دخلنا في الامر الرابع زين سلمنا كما يقول بعض اساتذتنا دجلان دجلان سلمنا دجلان أن مفاد حديث الرفع هو الحكومة على مفاد حديث لا تعاد فإن رفع الجزئية لا يجدي في تصحيح العمل والسر في ذلك كما ذكر في الأصول شوف الفقه ما يستغني ما يستغني ومن لم تكن له صناعة في الوصول لم يكن له حظ في الفقه والنتيجة لو سلمنا أن مفاد حديث الرفع شموله لرفع الجزئية فإن رفع الجزئية لا يثبت صحة العمان لماذا لأن الجزئية أمر انتزاعي والأمر الانتزاعي لا يمكن رفعه إلا برفع من انتزاعه فلا يمكن رفع جزئية الجزء أو شرطية الشرط إلا برفع الأمر بال مركاب إذ أنه الجزئية والشرطية إنما تنتزعان من الأمر بالمركب أو الأمر بالمشروط فإن المولى إذا قال صلي بركوع انتزع جزئية الركوع وإذا قال لا صلاة إلا إلى القبل انتزعت شرطيه القبله فبما ان الشرطيه والجزئيه امر انتزاعي والامر الانتزاعي ليس مجعولا باستقلاله فالحيث لا يجعل مستقلا لا يرفع مستقلا فالرفع والوضع بلحاظ منشئ انتزاعه فلا بد من رفعه المركب أو المشروط وإذا ارتفع المشروط فما هو الشاهد على بقاء الأمر ببقية الأجزاء والشرائط حتى يقال بما ذكر إلا أن السيد قدس سره وافق صاحب الكفاية في أن نسبة حديث الرفع للأدلة الأولية نسبة الاستثناء للمستثنامين وبيان ذلك عليكم السلام لو أن المولى جمعهما في دليل واحد على سبيل استثناء بأن قال أنت مأمور بالصلاة إلا في فرض الجهل بالقبلة فتسقط عنك فإنه يستفاد من نفس دليل الاستثناء أن الأمر بالباقي موجود فكذلك في الأدلة المنفصلة حيث إن العرف هكذا هو يقرر حيث إن العرف يرى الادله على أقسام ثلاثة القسم الأول الأمر بأصل المركب كقوله أقم الصلاة القسم الثاني الأمر بالمشروط بأن يقول لا صلاة إلا إلى القبلة القسم الثالث ان يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون فبما ان العرف يتلقى الادله بهذه الرتب الثلاث الرتبه الاولى الامر بالمركب أقم الصلاه عمليه جراحيه الرتبه الثانيه لا صلاه الا الى القبلة الرتبه الثالثه رفع عن امتي ما لا يعلمون، فمقتضى هذا الترتب العرفي حكومة حديث الرفع على القسم الثاني من الأدلة، فيتضيق شرطية القبلة بفرض العلم وبقاء الأمر بالصلاة بما بقي من أجزاء وشرائط بمقتضى إطلاق القسم. ال أول وهذا معنى أن المرتكز العرفي يرى نسبة حديث الرافع للأدلة الأولية نسبة الاستثناء بتلقي العرف للأدلة على نحو ترتبي بالنحو الذي جنو ذكرنا ولكن سبق الاشكال على هذا التحليل وهذه العمليه الجراحيه بان جعل لا صلاه الا الى القبل رتبه متاخره عن رتبه شنو اقم الصلاه بحيث يتجه تصرف الدليل الحاكم في القسم الثالث الى القسم الثاني دون ان ينال القسم الاول فيكون لنا مجال للتشبث باطلاق القسم الاول في فرض الاخلال بالقبلة عن جهل او نسيان او ما شاكل ذلك قلنا بان هذا شنو تحكم وترجيح بلا مرجح فلماذا لا يقال بان حديث رفع عن امتي ما لا يعلمون ضرب ضرب القسم الاول واسقط وجوب الصلاة المشتملة على الشرائط والاجزاء ودعوى ان حديث الرفع وارد في مقام الامتنان لا يتنافى مع ما ذكرنا فان مقتضى الامتنان رفع اصل الامر بالمركب لان مقتضى الامتنان فقط رفع جزئيه او الشرطيه ولذلك ولذلك في باب الصوم تظهر الثمره فلو فرضنا ان ال مكلف كان جاهلا جهلا قصوريا بمفطريه الارتماس بناء على مفطريته لو فرضنا ان المكلف جاهل بمفطريه الارتماس جهلا قصوريا فر فر تكب الارتماس ارتمس بشط الكوفه فمقتضى كلام السيد أن حديث الرفع حاكم يعني أن مفطرية الارتماس خاصة بالعالم بها فلا مفطرية في حقه فنقول مقتضى حكومة حديث الرفع وورود حديث الرفع على سبيل امتنان أن يرفع أصل الأمر بالصام المشتمل على هذه المفطرات فلا يكون مخاطبا بشيء لا أنه يقتصر على رفع الجزئية أو الشرطية بحيث يبقى إطلاق الأمر بالمركاب فإن قيل في باب الصلاة الارتكاز القطعي على أن الصلاة لا تسقط بحال فلأجل ذلك قلنا ببقاء الأمر بالباقي الجواب إذن فهذا رجوع للتعكز بالارتكازات وليس استدلالا بالمطلقات وأن نسبة حديث الرفع نسبة الاستثناء للمستثنامين ويأتي الكلام وما أكثر الكلام Maar is wat? 3, 4,